تسعة. استمع إلى الجمل واقعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنت تكتب. أنت تذهب. أنت تجلس. أنت تلعب. أنت تقرأ.